الذين آمنوا معه برحمه مما ومن في ذيءٍ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبح في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها آلاء إن تَمُودَ كَصَمُود رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِفَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ لِلْبِشْرِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزَ فَلَمَّا رَأَى لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ما أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب